وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرًا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلوت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا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 قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غناما زكيا قالت أن يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكني واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فآتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أختها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت ووصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله أن يتخذ من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن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 ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجد بينا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن خر سجدوا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أَضَاعُوا الصَّلَاةَ واتبعوا الشهوات فَسَوْفَ يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من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 وينقول الإنسان أيذا ما ميت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جفيا، ثم لَنَنزِعَنَّ عَنكُم مِّن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا وَإِن إلا إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ الذين الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ في فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وأحسن وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثٍ وَرِئِيَةٍ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الظَّلَالِتِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُعَدُّونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ أسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذي اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا الطلال غيبام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريثه ما يقول ويأتينا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا شياطين على الكافرين تأزهم أزا